اللهم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Hiçbirine kıyametin gelmediği الله Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Ondikene lekum fi resulun laji'us ve tun وَنُؤَاذِي مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وصدق الله تسليم من المؤمنين رجال صدق. وما بدلوا تبديلا وَمَا تَدْنُو تَبدِيلا وَيُنذِرُ بَيْنَنَا مَن أَظج لَ يأَوا خيير وَن كان مَوْعُهُ قَوِيًّا عَذِيزًا وَأَنْذَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قلوبهم روب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا أَوْ رَنْتَنكُمْ أَرْضًا مَوْعِدِ Tağfet aleyne umet kıl ve usır kıl وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّمَّهِ فَلَا كُنْتَ ضَمَّ بِالْقَوْلِ فَيَنْطُقُ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَعَ فِي بُيُوتِهِمْ يكون ولا تبر وجن تبر وجن جانج ليت الأولى وأقن الصلاة وآتينا الذكاء واعطنا الله. أبي لي ويطيركم تطيرا وقيل في وَيُطْهِرُهُ الْمَوْتُ طَهُورًا يُ لَا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا صادقات <تصفيق> وصادقات İzlediğiniz için O den ya'sillahu wa rasuluhu اللَّهُ وَالَّيْكِ وَأَنَّ تَعْلَيْكِ أَنْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَتَقِرِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَنْ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 국민 hiç وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَادِرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ <تصفيق> يَمُون Thank you. الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرته وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ فَمَا حيثهم يوم يلقون ذو سلام وأعد لهم أيضا كريمة يا ظل كبير، ولا تطيع الكافيين والمنافقين وذق أذهم لا علا الله، وكفى بالله وكيله، وقل الله, وكيل الله العلي.